الدكر صفحاً أن كنتم قوم مسرفين وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشاً ومضى مثل الأولين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 ضل وجهه مسودا وهو كظيم أَوَمَنْ يُوشَّأُ فِي الْحِرِيَّةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُّبِينَ وَجَعْلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِلَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ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 وكذلك ما أوصلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفوها إن وجدنا أبا على أمم إن وجدنا أبا أنا على أمم وإن على آثارهم مقتدون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 لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاعوا حياة الدنيا والآخرة عند ربك لِلْمُتَّقِينَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُ لَيَصُدُّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعده المشير قريف بئس القريف ولئن ساكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون أفأنت تسمى الصم أو تهذى العمي وما كان في ظلال مبين فإنما نذهب نبك فإن منهم منتقمون أو نري أنك الذي وعدناهم فإن عليهم قتجمعون فاستمسك بالذي أُحِيَ إليك إنك لصراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهتين يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَا هُم بِالعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الْسَّاحِرُ دُعُو لَنَا رَبَك بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ وَلَا دَافِرٌ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلِيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِ فَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينَ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقلنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا من آخرين ولما ضرب ابن مضيما مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون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 ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عذو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأفين لكم ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختنف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم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 وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ <تصفيق> وَنَادَوْا يَا مَالِكُ الْيَخُوبِ أَلِينَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَا كِثُونَ <تصفيق> لَقَدْ جَئْنَاكُم بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ أَمْ أَبْرَمُ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ <تصفيق> أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ صِرَاطَهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العشرة ما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله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 من موقع نداء الإسلام wwwislam callcom